with me black وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر غير من ألف وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا لِيَ أَحَدٌ مَقْدُورٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَهُوَ عَلَى